رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا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 إذْ قَالََ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْد قَلُ قَاُ نَعبُدُ إلَهَكَ وَإِلَ هَا أَبَائِكَ إبَ رَهِمَ وَإسمعلَ وَإِسحَ قَائِلَ هَ وَاحِدَا إِلَ